وخير الهادي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد سئل الشيخ الفوزان فهل هناك فرق بين العقيدة والمنهج فاجاب المنهج أعم من العقيده المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج أما العقيده فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما هذه هي العقيده فالسؤال هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج فالمنهج اعم انه يكون في العقيده ويكون في السلوك وفي الاخلاق وفي المعاملات وفي مسار الحياة حياه المسلم في كل جوانبها فهذا هو المنهج العقيده يراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما هذه هي العقيده سئل هل يجب على العلماء ان يبينوا للشباب وللعامه خطر التحزب والتفرق والجماعات أجاب نعم يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد اجتماع مع اختلاف في المنهج والعقيدة لا يمكن لاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيده وخير شاهد لذلك واقع العرب قبل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا متفرقين متناحرين فلما دقلوا في الإسلام وتحت رايه التوحيد وصارت عقيدتهم واحده وصار منهجهم واحده اجتمعت كلماتهم وقامت دولتهم وقد ذكرهم الله تعالى بذلك في كتابه العظيم فقال سبحانه واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله سبحانه لا يؤلف بين قلوب الكفره والمرتدين وأهل الأهواء وأصحاب الفرق الضاله أبدا وحال الفرق والاحزاب في الساحة اليوم أكبر شاهد ودليل مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب ان قلوب اذا اتفقت وتعارفت فانها تئتلف والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحة يقول صلى الله عليه وسلم الارواح جلود مجنده فما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف الله عز وجل يؤلف بين قلوب المؤمنين الموحدين قال سبحانه في الكفار والمنافقين المخالفين لمنهج الاسلام وعقيدته فاحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون وقال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الا من رحم ربك هم اهل العقيده الصحيحه والمنهج الصحيح فهم الذين يسلمون من الاختلاف وقال تبارك وتعالى استثنى هؤلاء المرحومين من المختلفين فدل على أن الاختلاف شرب وأن المختلفين غير مرحومين لأن الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فاستثنى هؤلاء المرحومين من المختلفين فدل على أن المختلفين غير مرحومين لأن الاستثناء يثبت هذا الحكم المستثنى هو على الضد مما كان قبله إلا من رحم ربك هم اهل العقيده الصحيحة واتباع المنهج النبوي السديد منهاج النبوه والذين يسلمون من الاختلاف فالذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهج يحاولون محالة فان الجمع بين الضدين من المحال ولا يمكن أن يصح للمسلمين اجتماع مع الاختلاف في العقيده ومع فساد المنهج فلا بد من صحه العقيدة وصحه المنهج إذ هو اعم وأشمل من العقيده والعقيده داخله فيه اذ يشمل كل ما يتعلق بحركه حياه المسلم يكون ضابطا لها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليه لا يؤلف القلوب ولا يجمع الكلمه سوى كلمه التوحيد الذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيده واختلاف المنهاج هؤلاء يضمون بين صفوفهم في تجمعهم الرافضيه والجاميه والأشعرية والخارجيه والمعتزلية والمصراني كذلك وهذا كما هو معلوم لا يمكن أن يتاتى منه خير ان الله تبارك وتعالى ارسل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليجمع الناس على عباده الله تبارك وتعالى وحده والاجتماع لا يمكن أن يكون مع التحزب لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون اجتماع مع التحزب فالتحزب والتفرق هو ضد الاجتماع فهذا جمع بين النقيضين وهذا لا يكون لا يمكن اجتماع مع التحزب لأن الأحزاب اضاد بعضهم لبعض والجمع بين الضدين محال والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا فنهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق وأمر بالاجتماع في حزب واحد وفي معسكر واحد وهو ما كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هذه اماتكم امه واحدة فاحزاب والفرق والجماعات المختلفه ليست مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقد أخبر ان ري صلى الله عليه وسلم على اختراق هذه الامه الى 73 فرقه وقال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحده فلما سئل عن هذه الفرقه الناجيه قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فليس هناك فرقة ناجيه الا هذه الواحده التي منهاجها منهاج النبوه ومنهاجها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم وهذا يفرق ولا يجمع يعني الذي يدعو إلى التحزب فكيف يمكن بحال من الأحوال أن يكون متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم في هاديه وان يكون من هذه الفرقه الناجية التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق التي ذكر انها في النار كلها في النار إلا واحده من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي قال الامام مالك رحمه الله تعالى لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به أولها ولا يصلح آخر هذه الامه إلا ما أصلح أولها فهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن وهب بن كيسان قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات فليس لنا إلا الاجتماع على منهاج النبوة وعلى منهج سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم باحسان واما اتباع الاهواء واما التفرق والتحزب فليس من دين الله تبارك وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه واله على وسلم في حديث الاقتراق وكما بين الله تبارك وتعالى في قوله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الفرقه الناجيه لها أصول ولها صفات فالانسان ادارد أن يكون ناديا من العذاب وان يكون من اهل السعادة في الدارين وان يكون متبعاً لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فينبغي عليه أن يعرف خصائص الفرقه الناجيه واصول الفرقه الناجيه وان يعرف صفات الفرقه الناجية حتى يستطيع أن يكون منها روى الترمذي بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على أمتي ما اتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنع حتى إن كان منهم من ياتي امه على لكان في امتي من يصنع ذلك وإن بني اسرائيل تفرقت على 72 مله فتفرق امتي على 73 مله كلهم في النار إلا ملة واحدة قال وما هي رسول الله قال ما انا عليه واصحابي الحديث اخرجه الترمذي وحسنه الالباني وهذه الفرقه الناجية التي ورد ذكرها في الحديث قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وقد سئل عنها قال هذه هي الفرقه الناجيه الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عليه واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابه الكرام وهما اهل السنه والجماعه وهم اهل الحديث الشريف وهم سلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقران والسنه وكل فرقة تخالفهم فهي متواعده بالنار لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جميع الفرق في النار إلا هذه الفرقه وهي من كان على مثل ما كان عليه واصحابه رضوان الله عليهم هذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بتفرق الأمة إلى 73 فرقه وانها كلها هالكه إلا واحدة لم يترك وصف هذه الفرقه الناجية ملتبسا على امته بل بيانه صلى الله عليه وسلم اتم بيان وبكلام جامع مانع فقد اعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال صلى الله عليه وسلم في وصفها من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابه هذا الوصف المختصر لمسلك الفرقه الناجيه هي التي تكون متبعه في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي الامين وما كان عليه الصحابه المكرمون رضوان الله عليه من انحرف عن هذا المسلك فهو من الفرق الهالكه لأن لها وصفا وهذا الوصف جامع مانع كما ترى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصح فمن لم يكن فاين يكون يكون, يكون من الفرق الهالكه لا محاله فالفرقه الناجية المنصوره إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام واسيرون أقلف الصحابة رضوان الله عليهم وعلى ناجهم ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم هؤلاء الذين هم من الفرقه الناديه المنصوره هم الذين هجروا البدع والامور المستحدثه ولم يتبعوا الأهواء ولا أهل الأهواء ولا مبتغى ولا الكلام ولا اهل الراي الذين يقيسون الامور بعقولهم وارائهم هؤلاء هم اهل الحديث واهل العلم المدافعون عن السنة تاويلات الجاهلين وتحريفات الغاوين وانتحال المبطلين وهم الذين جعلوا القرآن العظيم والسنة الشريفه عقيده السلف مقياسا للولاء والبراء ولم يعقيدوا الموالاه والمعاداه على التعصب للرجال أو على مسألة تؤصل على غير دليل فيفرقون من أجلها بين الناس ويتحزبون عليها إنما جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفه وعقيده السلف مقياسا للولاء والبراء ومن الذين لا تستجيشهم العواطف والاهواء عند الفتن وظهور الفساد بل يرجعون الامور كلها إلى القرآن والسنة وفهم السلف بحكمه ورويه وحزم وصد هم حفظه الدين لانهم هم الذين يتعلمون القرآن العظيم ويعرفون تفسيره واحكامه وتعلمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويفقهونها بفقه السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم باحسان ويوبلغونها للناس يجلسون في المساجد للتعلم والتعليم فدأب سلفهم الصالحين يرحلون في طلب العلم والحديث وليس عندهم مناجات ولا سريات ولا حزبيات دون العامة والخاصة بل يلتفون حول العامة والخاصة ويناصحونهم ويشاركونهم في افراحهم واتراحهم فاسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية ويدعون لهم بالصلاح والبطانة الصالحه ويؤدون اليهم حقوقهم ويسالون الله حقوقهم قلوبهم للعامة والخاصة نظيفة ألسنتهم وجوارحهم عن الخيانة والخبث بعيدة وما من مبتدع يظهر برأي مستحدث إلا كانوا له بالمرصاد والذين يحبون السنة يعملون بالسنة ويوالون أهل السنة ويبغضون اهل البدع ويهجرون البدع وأهلها ويعادون آل البدع لم تفرقهم الاهواء والحزبيات بل تجمعهم السنه عليها يجتمعون وذا يتحابون يتالفون ولاجلها يوالون ويعادون لا يعرفون حب النفس والانتصار والانتقام لها لا يعرفون ذلك يغارون وينتقمون لله ولديننا ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه واصحابي قال وحصل الأمر أن اصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه جاء متحوم في القرآن الكريم واثنى الله تبارك وتعالى على متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه صلى الله عليه وسلم القرآن فقالت تعالى في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم والثنائي عليه وانك لعلى خلق عظيم فالقرآن هو المتبوع على الحقيقه والذي يتبع انما يتبع القرآن على الحقيقه جاءت السنة مبينه للقرآن فالمتبع للسنه متبع للقرآن والصحابه كانوا اولى الناس بذلك فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقه الناديه الداخلة للجنة بفضل الله وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه واصحابي الكتاب والسنه هما طريق المستقيم وما سواهما من الاجماع وغيره فناشئ عنهما راجع إليهما هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب الانك تسأل من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي ما انا عليه واصحابي ما معنى هذا هذا هو الوصف الذي ذكر هو الشاطبي رحمه الله هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومعنى ما جاء في الروايه الاخرى من قوله صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقه الناجيه الجماعه لان الجماعه في وقت الاخبار كانوا على ذلك الوصف يعني ليست كلمة مطلقه من غير قيد فتروح الأفكار والأوهام والاراء في اوديه الجنون باحثه عن صيد من أجل أن تجعل الجماعة بمعناه لا لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أخبر عما كان واقعا في عصر قال الجماعه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وكانوا على الكتاب والسنه كما مر ذكر ذلك قال ابو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم ابن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا وهب بن جريد قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة قال سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من امتي منصورين لا يجرهم من خذ لهم حتى تقوم الساعة ثم قال سمعت ابي عبد الله محمد ابن علي ابن عبد الحميد بمكه يقول سمعت موسى بن هارون يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول وقد سئل عن معنى هذا الحديث لا يزال ناس من امتي منصورين لا يضرهن من خذ حتى تقوم الساعه قال الامام احمد في شرح هذا الحديث ان لم تكن هذه الطائفة المنصوره أصحاب الحديث فلا ادري منهم يعني هذه الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الامام أحمد ان لم تكن هذه الطائفة المنصورة أهل الحديث فلا ادري منهم قال القاضي عياض رحمه الله اراد أحمد أهل السنه ومن يعتقد مذهب اهل الحديث لأن الوهم قد يدخلها هنا فيقال ولكن لا يكون الرجل محدثا فيظن ان اصحاب الحديث الذين ذكرهم الإمام أحمد وفسر بهم الطائفة المنصوره انهم الذين يعالجون الحديث النبوي تحملا وأداء في درايه لا بل هم الذين يعتقدون مذهب اهل الحديث فالامر اعم من ذلك واشمل هؤلاء يدخلون دخولا اوليا ولكن كل من تلا الى مذهبهم الى اعتقادهم الى طريقهم لان هذا يؤدي في النهايه إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهم عن النبي حملوا صلى الله عليه وسلم ثم قال الحاكم رحمه الله وفي مثل هذا قيل من أمر السنه على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق نعم لابد أن ينطق بالحق وكيف ينطق بغير الحق من امر على نفسه السنه ظاهرا وباطنا فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن طائفة المنصوره التي يرفع الخبلان عنهم إلى قيام الساعه هم اصحاب الحديث ومن احق بهذا التاويل من قوم سلكوا محجه الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمروا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اجمعين من احق من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعيم في الدمن والأوطار وقنوا بالبوس في الأسفار مع مساكنه العلم والاخبار وقنوا عند جميع الاحاديث والاثار بوجود الكسر والأطمار قد رفضوا الالحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والاهواء والمقاييس والاراء والزين جعلوا المساجد بيوتهم وجعلوا قصاطينها متكأهم وجعلوا بواريها فرشهم فهؤلاء هم الطائفه المنصوره والفرقه الناديه الذين استثناه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم روى بسنده عن عمر ابن حفص بن رياف قال سمعت أبي وقيل له الا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه قال هم خير أهل الدنيا فاهل الحديث خير أهل الدنيا الذين يشتغلون بالحديث وهم يعرفون مقاصده ويعتقدون دلالاته وهم الذين يرجعون في فهمه إلى أصحاب رسول الله لأن كثيرا من الصوفيه والمنحرفين يشتغلون بعلم الحديث بل كثير من المبرزين في علم الحديث من اهل البدع فليس هذا بمراد وإنما أصحاب الحديث الذين هم خير اهل الدنيا كما قال حفص بن عياش هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وان كان الواحد منهم لا يعرف في الحديث روايه ودرايه الشيء المذكور ولكن هم على هذا لاعتقاد والمنهاج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اهل الدنيا وروى عن أبي بكر بن عياش قال إني لا ارجو ان يكون أصحاب الحديث خير الناس يقيم احدهم ببابي وقد كتب عني فلو شاء ان يرجع ويقول حدثني أبو بكر جميع حديثه فعل إلا انهم لا يكذبون يعني يقول ياتين الرجل ليحمل عني ربما حمل حديثا واحدا وكتبه عني لو شاء ان يرجع إلى اقصى المغرب مثلا ثم يفتري ويقول لقد سمعت جميعا ما عند ابي بكر بن عياش لو شاء فعل قال ولكنهم لا يكذبون وكيف يكذب من هو على منهاج النبوة لا يمكن أن يكذب من كان على المنهج الأحمد منهاج هذا النبي احمد ومن كان على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله ولقد صدق جميع ان اصحاب الحديث خير الناس وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا باسرها وراءهم وجعلوا غذاءهم الكتابة وسمرهم المعارضه واستراحههم المذاكرة فخلوقهم المداد ونومهم السهاد واستلائهم الضياء وتوسدهم الحصى فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس وبلاء فعقولهم بلذادة السنة غامرة وقلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حضورهم واهل السنه قاطبه اخوانهم واهل الالحاد والبدع باسرها اعداؤهم هذا على المعنى الاخص في الذين يطلبون الحديث روايه ويتتبعونه في مضانه ويرحلون إلى شيوخه وحامليه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ثم من طريقة أهل السنة والجماعه اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وباطرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والانصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعه ضلال واعلمون يعني من كان على طريقة اهل السنة والجماعه أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم فايثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسن وسموا أهل الجماعه لان الجماعه هي الاجتماع والاجتماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزينون بهذه الأصول جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال باطنه أو ظاهره مما له تعلق بالدين والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه اذا فطريقه اهل السنه والجماعه اتباع الاثار يتبعون ما ورد عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم ولا يفهمون ذلك بعقولهم ولا يحملونه على ارائهم وإنما يرجعون ذلك إلى من هو اقعد به ممن جاء بعدهم هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان من ائمه الهدى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا وطريقتهم هي دين الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امته ستفترق على 73 فرقه كلها في النار إلا واحده وهي الجماعه وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم واصحابي وبذلك قال العلماء كالامام البخاري وغيره إن ذلك إنما يكون بالعودة لما كانوا عليه قبل الافتراق قبل الاختلاف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيد بهذا الورد الزماني قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي لم يكونوا مختلفين يعني لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد ولم يقع منهم قط مقاربه لاهل البدعه كما في اول حديث في صحيح مسلم رحمه الله وهو ما كان من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر بحال القدريه الذين يقولون لا قدر والامر انف فقال أخبرهم إذا لقيتهم انهم براؤ مني واني بريء منه فهذا ما كان عليه اصحاب رسول الله كانوا لا يودون ولا يعاشرون ولا يخالطون من يحاد دين الله تبارك وتعالى من يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكانوا لا تنازلون عن شيء من ذلك رضوان الله عليه فمن اراد النجاه وان يكون من الفرقه الناجيه والطائفه المنصورة فليكن على مثل ما كانوا عليه رضوان الله عليه وهؤلاء هم الذين اخذوا الإسلام خالصا لا يشوبه شيء ولذلك صار من سار على نهجهم متمسكا بالإسلام المحض الخالص من الشوب فشموا بأهل السنه والجماعه فهم اهل السنه والجماعه هؤلاء فيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم اعلام الهدى ومصابيح الدجا هم اولو المناقب الماثوره والفضائل المذكوره وفيهم الأبدال وفيهم ائمه الدين الذين اجمع المسلمون على هدايتهم وهم طائفة المنصوره قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق منصور لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعه وقد مر التنبيه على ما في هذا النص من معنى جليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم المخالف يكون من الخارج ولا من خذلهم المخذل والخاذل يكون من الداخل الذين ينتمون الى من هاجهم على نحو من الأنحاء ولكن يخذلون ويختلفون من الداخل هؤلاء لا يضرون شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ اهدانا وان يهب لنا من لدنه رحمه إنه هو الوهاب قال ايضا رحمه الله عليه وهذا يتبين أن حق الناس بان تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنه الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله وهذه من اجل العلامات الفارقه بين الصادقين وغيرهم بين الذين على الحق هم والذين يدعون أنهم على الحق وليس يقول وبهذا يتبين أن حق الناس بان تكون هي الفرقه الناجيه اهل الحديث والسنه الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اعلم الناس باقواله واحواله واعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وائمتهم فقهاء فيها واهل معرفة بمعانيها مع اتباعها تصديقا وعملا وحبا وموالاه لها ومعاداه لمن عاداها الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء من الكتاب والحكم فلا ينصبون مقالة يجعلونها من أصول دينهم هذا ليس عند اهل السنه الذين هم على منهاج النبوه لا ينصبون مقالة يجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم الا ان لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكم الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله يعني الى كتابه وإلى رسول الله يعني إلى سنته صلى الله عليه وسلم ويفسرون الالفاظ المجملة التي تنازع فيها اهل التفروق والاختلاف على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكم فما كان في معاني تلك الالفاظ المجمله التي تنازع فيها الناس ما كان موافقا للكتاب والسنه اثبت وما كان مخالفا للكتاب والسنه اضل ولهذا الظن وما تهوى الانفس فان اتباع الظن جهل واتباع هو النفس بغير هدى من الله ظلم وجماع الشر الجهل والظلم قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ضالوما جهولا وذكر التوبة في آخر الصوره لعلمه عز وجل انه لا بد لكل انسان من أن يكون فيه جهل وظلم ثم توب الله على من يشاء فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به ويرجع عن عمل كان ظالما فيه وهي التوبه التي ذكرها الله رب العالمين بعد أن ذكر ان الانسان حمل الامانه انه كان ظلوما جهولا فلا بد لكل انسان من ان يكون فيه جهل وغل ثم يتوب الله على من يشاء فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به وهو ينشد الحق والصواب والخير وهو رائده يبحث عنه ويتطلبه وايضا يرجع عن عمل كان ظالما فيه ولكن ينبغي عليه أن يكون متجردا كما أمر الله رب العالمين الذين كانوا يحادون النبي صلى الله عليه واله وسلم ويقولون إن به جنة وكانوا يلمزون النبي صلى الله عليه واله وسلم بما ذكر الله رب العالمين في كتابه صلى الله وسلم على نبينا وبارك على اله واصحابه فنصحهم الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم ذلك قل إنما اعرضكم بواحده أن تقوموا لله مفنا وفرادا ثم تتفكروا فمرهم الله رب العالمين الا يفكروا تفكيرا جماعيا وان لا يتناولوا المساله على الشيوع وانما امرهم الله رب العالمين أن ينتحي الواحد منهم ناحية ثم يتفكر ويعرض الأمر عرضا صحيحا على الكتاب والسنه وفهم الصحابتي ومن تبعهم باحسان فمهما وجد من خير اتبع ومهما وجد من شر نفاه وجانبه فهذا هو الذي يكون فيه الفلاح والنجاه قل إنما اعجبكم أن تقوموا فرادا كل وحده فإن لم يخف عليكم ذلك وابيتم إلا المشاركه فمثنا مثل الرجل مع الرجل ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو رجعتم إلى تاريخه وتاريخكم لعلمتم الحق في شان صلى الله عليه وسلم ولكن لانكم تفكرون تفكيرا جماعيا بفلسفة القطيع فهو يسير حينئذ في قطيع لا يدري هدفه ولا يدري غرضه ولا يدري نهاية سعيه ومسيره هذا خطر كبير بل على الانسان أن يتجهد في أن يعيد الامر إلى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لن يحيى في هذه الحياة مرتين الحياة مرة وفرصه واحدة يؤتيها الله تبارك وتعالى الأحياء من عباده ثم توفاهم الله رب العالمين ويحاسبهم على ما صنعوا في حياتهم من خير وشر من قليل وكثير من اعتقاد وقول وعمل فاذا الأمر جد لا هزله والامر خطير لا تساهل معه وانما هو المستقبل الحق وان دار الاخره لا الحيوان لو كانوا يعلموا فيجتهد الإنسان في معرفة الحق بدليله ويبحث عنه في مضان ولا يتعصب لانه ربما كان متعصبا للباطل خاصه إذا كان يتعصب لغير قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعصب لاقوال الرجال واذا تعصب للشيوخ فانه لا يرى شيئا والنصيحه أننا نقول لاخواننا أجمعين ونحن نحب المسلمين جميعا في الله ونسال الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على كلمة سواء إنه على كل شيء قدير نقول لهم الواحد منهم افتعد قليلا فيرى افضل ان الانسان اذا جعل الورقه أمام عينيه هكذا لا يقرا شيئا ولكن إذا افتعد قليلا فانه يرى أفضل افتعد قليلا كي ترى افضل وراجع نفسك وتأمل فيما أنت عليه وما تصير اليه والله المستعان فالمقصود بيان ان الفرقه الناديه المنصوره هم اهل الحديث العلماء السائرون على مسلك السلف الصالح ومنهاج النبوة ومن تمسك بطريقتي من العامة والخاصة فلا يقال ان اله الحديث هم الذين يعلمون الحديث ويرون الحديث ويفقهون الحديث وعرفون شروح الحديث لا بل هؤلاء علماء الفرقه النادية وأما العامه الذين يسيرون على منهاجهم في الاعتقاد وفي منهاج الحياة فيما يتعلق بالمعاملات والسلوك والأخلاق وما اشبه فهؤلاء معهم وهم الذين عانهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه اليوم واصحابي وكذلك في قوله في الروايه الأخرى هم الجماعه من علامات أهل البدع والاهواء الطعن في علماء اهل السنه ومن علامات أهل البدع والاهواء تمجيد المبتدعه فقد رفع الله تبارك وتعالى منزلة العلماء حملة الوحي فاحترام العلماء وتبجيلهم وتقديرهم واعطائهم منزلتهم الرفيعه التي أنزلهم الله تعالى اياها امر واجب بل هو من الإيمان ومن تعظيم دين الله لانهم حملة الدين وحماته ومصابيح الدجى يميزون للناس بين الحق والباطل ويذكرونهم بحق الله عليهم فهم ورثة الانبياء والشائرون على منهاجهم فكيف لا تكون لهم منزلة ولا محبة في القلوب ولا تبجيل هذا لا يكون ولا بد لكل مرب من هيبه ومن وقار والنبي صلى الله عليه واله وسلم ومنزلته منزلته يعني لا يقاس عليه بهذا ولكن هو الأسوة الحسنه صلى الله عليه واله وسلم يقول ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين من الصحابه ومن تبعه حتى إلى يومنا هذا في مسجد صلى الله عليه واله وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض لانه لا بد للمربي من هيبه ولا بد للمعلم للوقار فاذا زالت الحواجز بين المعلم والمتعلم لا يمكن أن يتعلم شيئا ولذلك كان السلف اذا اراد الواحد منهم أن يذهب ليحمل عن شيخه ما شاء الله أن يحمل يتصدق ويقول اللهم اخف عيب شيخي عني ولا تحرم او لا تقطع بركه علمه مني فانظر اللهم اخف عيب شيخي عني انه يريد ان يتعلم الكتاب والسنه والهدي المستقيم فاذا من علامات اهل السنة انهم يقدرون علماء السنة يحترمونهم وليست هي بصوفية قبريه لا وانما هو اتباع لخير البريه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فخلاف هذا المسلك هو مسلك من حاد الله ورسوله وسلك مسلك المنافقين واليهود والنصارى قتلت الانبياء وهو مذهب اهل البدع والاهواء واهلي الكلام والاراء وهو مذهب اعداء الكتاب والسنه قال الإمام الصابوني ابو عثمان اسماعيل رحمه الله تعالى في بيان علامات اهل البدع وعلامات البدع على اهلها باديه ظاهره وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة اخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهله وظاهرية ومشبهه فاعتقاد منهم في اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم انها بمعزل عن العلم وأن العلم ما ينقيه الشيطان إليهم أي إلى اهل البدع والاهواء من نتائج عقولهم الفاسده ووساوس صدورهم المظلمه وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطله بل من شبههم الضاحضة الباطلة اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ثم ذكر بسنده إلى احمد بن سنان القطان قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض اهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوته الحديث من قلبه إذا ابتدع الرجل نزعت حلاوه الحديث من قلبه ثم ذكر بسنده أيضا إلى محمد بن اسماعيل الترمذي قال كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين ابي عبد الله أحمد ابن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا ابا عبد الله قال للإمام أحمد يا ابا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيله بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء أو قوم سوء فقام أحمد بن حنبل لما سمع هذا النقص وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق لما لمز وطعن في اهل الحديث وبسنده أيضا إلى ابي نصر ابن سلام الفقيه قال ليس شيء اثقل على اهل الالحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته واسناده وقال أيضا سمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ ابا بكر أحمد ابن اسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ ابو بكر حدثنا فلان فقال له الرجل دعنا من حدثنا الى متى حدثنا كما قال جمال البن جنايه قبيلة حدثنا يطعن في سنه الرسول فقال الشيخ لهذا الرجل الذي قال دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا قال له الشيخ ابو بكر قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا ابدا ثم التفت إلينا وقال ما قلت قط لأحد ما تدخل داري الا هب وكيف يدخل الدار وهو بهذه المسابه من السوق وبه إلى الى ابي حاتم محمد بن ادريس الحمولي الرازي قال علامة اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر وعلامه الزنادقه تسميتهم اهل الاثر حشوية يريدون بذلك ادقال الأثر وعلامه القدرية تسميتهم اهل السنه مجبره وعلامه الجهميه تسميتهم اهل السنه مشبهه وعلامة الرافضة تسميتهم اهل الاثر نافتة وناصبه فلذلك تجد الرجل في هذا الزمان إذا كان على السنة وعلى منهاج النجوه الذين على منهج الخوارج يقولون مرجئ والمرجئة يقولون خارجي وهو بريء من هذا وهذا ولكنه يلمز على هذا النحو قال ابو عثمان تعليقا رحمه الله وكل ذلك عصبيه ولا يلحق أهل السنة الا اسم واحد وهو اهل الحديث اللهم اجعلنا منه ثم قال رأيت اهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها اهل السنه ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه سلكوا يعني اهل البدع مع اهل السنه مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اختلفوا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وسماه بعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقه كذابا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا صلى الله عليه وسلم ولم يكن إلا رسولا مصطفا النبيا قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال تضلوا فلا يستطيعون سبيلا وكذلك المبتدعه قد الله يقول رحمه الله اقتسموا القول في حملة اخباره ونقلة افاره وروات احاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين باصحاب الحديث فسماهم بعضهم حشويه وبعضهم مشبه وبعضهم نابته وبعضهم ناصبه وبعضهم جبرية واصحاب الحديث عصامه من هذه المعايب بريئه نقيه زكية وليس إلا أهل السنة المضية والسيره المرضية والسبل السويه والحجد البالغه القوية قد وفقهم الله عز وجل عند حدود الكتاب والسنه ووفقهم لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع اقرب اولياء والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في اخبار التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منهما وعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمه سنته وجعلهم من أتباع أقرب اوليائه وكرمهم واعزهم عليه صلى الله عليه وسلم وشرح صدورهم لمحبته ومحبه آئمة شريعته وعلماء أمته ومن احب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب كلامه. سلك في هذا الزمان أهل الاهواء والبدع والفرقه ما علماء اهل السنه مسلك الأولين مع اهل السنه سواء بسواء حدوا النعل بالنعل فتقاسم القول فيهم فبعضهم يصفوهم بأنهم مداهنون متزلفون وبعضهم بأنهم مرجفون مفرقون وبعضهم بأنهم لا يفقهون الواقع وبعضهم بأنهم علماء السلطه وبعضهم بأنهم عبيب الاسياد وترابيش الولاه واحذيه الأمراء فبعضهم بأنهم حثاث وبعضهم بأن فتاويهم تصدر خوفا من السلطه وطمعا بما عندها وغير ذلك من الانقاض والاوصاف السيئه ولكن والحمد لله وحده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بريئا من تلك المعائب التي يعيبه بها المشركون وكما كان سلف الصالح وأهل الحديث بريئين من تلك الأوصاف التي يصفهم بها أهل الاهواء والزنادقه فكذلك أهل الحديث اليوم بريهون من تلك الأوصاف التي يصفهم بها اهل الأهواء والحزبيه هم آل القرآن والاثر وحملة حديث محمد صلى الله عليه وسلم والمدافعون عن سنته والمبلغون لها أهل العلم والمعرفة بالشرع وهي مبنيه في ذلك جميعه على الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنه والاجماع والقياس وهم حفظه الدين وأهل التقوى والورع بمشيئه رب العالمين وإذا دار الرجل برأي مخالف أو ببدعه وجهوا له سهامهم وفضحوا أمره وردوا عليه شبهه فهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبتدعين وتاويل الجاهلين فحبهم إيمان ودين وبغضهم هوا ونفاق واتباع لزخارف الشيطان نعوذ بالله من سوء المنقلب ومن الخبلان فتمسك بما كان عليه أصحاب نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى تكون من الفرقه الناديه فإن وصفها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يصدق على أحد الا اذا كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام تمسك بهذا وتأمل فيه طويلة واعلم أن النجاة لمن شاء الله تبارك وتعالى دانية وقريبه لمن اسلم الوجه والوجهه والقلب والقالب لله رب العالمين نسال الله أن يرزقنا التجرد لوجهه والإخلاص له والمتابعة لنبيه وصل الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.